فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأته عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء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 فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُفُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجْجَةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَقًّا مَّا ذَا إِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَسْتَفِزْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا 117. يحذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون 118. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا 119. وبالوالدين إحسانا 110. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 111. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون